ت ش ر ك مين في مكان آ خ ر لك وله مكان ا يجلي يبعد من مكان ما, ما دارو انو حسا كان وسط قلبي يختفونو منين يا هلالي فيه انتظرو تشارك مين يا محب شرقي جروب الحسن مانتا الحضر الحسني بي ن ت و ا ه ي عادل عند ابن داعي المعابر زين يا هلالي بي انت غروب 「ほっ!」 I'm sorry.